والمشروع على موقع ماجدنات.com ده هو اكل كل اصحابك في الضهر عقفلوا السدانهاتي رياضه ونطيه فنيه وهي دي أبطل كلمة بتيج في بالي كلمة اللي بعد يا زواج اللي مش بنحس ببعضينا لاس وبيت على البيت قبل كيف لبتو بوف نظري عنده هقولي ما من غير ما تلحق بيت عطاء ليش كرام بيت بكشاف ليش بحبه بلا ليه لو صعيب عيش ليش انا بروس في لا ليه الادب يا بابا ما نفع لي ليه اتفا لو حد عرف ازراري يحكي لطوب الارد عن ايها ليه ميسمش يا دنيا ده لا اصر ومحدي طف وش وندمعت معنا بصدليه لكن على شأن الشامتين اللي بيفرح فيها وفيها على تنعد على إيده كبرنا بأي حق نحاربها باسم اللي مش ستبين من أول ضربة مدن العبور يا من بلده وأدرى عبد معروف <تصفيق> ليه الغلوب ما صباحا رجوع ليه الفاير أصبح نفنا بكل حاجة بايت بفنو ليه من الأصباح ليه الجراح جاياني ممسوط يكن اني مش باشتك منك أول ما شفت صحابي بيروا في دار بعد في شيء جوايا ما دهو ده قال لي لكل صحابك في الدار عبوا في الوش دعايا وليه نعيش في حياة بعضينا واحنا كريم بعضنا بيك كل بابي كنز ببلادي كل حسن كرام تصنع لعبك كذا كل لعني شف حد في النفسي لحبي إيش مد فين مندي لي صفر ما زر عفعني لكل دوا بيحصل ايه ليه الحرم فعني كل غني لكل لما شوفكوا في أعداء صار في غل في تحك في صلني شوفوا تحكيت منا فشكوا بعيني بتحك غضني عني كل كلامي يقعني عشان يرضوا شنو مني قبل ما نقول أي كلام كنحس انه مات لي اللي حب عمره يقدر وننسي لان شوفني وهي تسير من فرصة فرصه انا عاش غريب لا عيش لغيرك وتعش لقلبي بعد محبي قلبي ما حب يموت بتكسري قلبي المقطوع بتدني اللي ما بيننا تبوح بحث ما اشتهيت تسيبيني كل اخر يوم بيضرني بشوفني بدي بعمل لي يا اخويا و كل كل حقه هيجرى ليه ومن ايه اتمنى بنسترو في الاخره لما في الدنيا يكونوا اللي عن ندع عندتم ليه القسيم معمول لحسان من الجنوب بتبع عشان ما حدش يعيش مجروح احنا الدنيا بس من لا عمارة دينا مدينت العبر عاصمة في مدينة وشوراك لو كان في الجدع كريم البب مستك بنزاك أتعبوا بالجدع أنا على لو دي الكشو هتخش سمتاك انت سالسانع عندك كريم البب دماما برضو أي دو وشنت الخمسه حاليا حصريه على موقع مارجانات دوت كوم